فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقاً أم السماء بناها رفع تمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها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 يسألونك عن الساعة أيان موساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها